ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجهن بالطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فاظر كيف كان عاقبة المكذبين إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلْ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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون.